انه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم اذبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يؤثر ان هذا الا قول البشر ساسلي هسهق وما ادراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لو واحه للبشر عليها 19 وما جعلنا اصحاب النار الا ملائكه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 والصبح اذا اسفر انها لا احدى الكبر نديرا للبشر لمن شاء منكم ان يتقدم او يتاخر كل نفس بما كسبت رهينه الا اصحاب اليمين